أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أَفَلَا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون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 أو الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلاه وهو الخلاق العليم إلَّا أَمُرُ دَرَّاً أَرَادَ شَيْئاً أَيْقُولَ لَهُ كُوْنَ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُجَعَوْنَ